بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطى حديثنا اليوم سوف يتطرق إلى معالم الوسطية نواصل فيهم من خلال حوارنا مع شيخنا الجليل شيخ عصام البشير الحديث حول معالم الوسطية وقد تحدثنا وتناولنا في الحلقة الماضية عن مصادر المعرفة يبدو أن حديثنا الذي كان في الحلقة الماضية حمل الكثير من الشجون للشيخ الكريم نأمل أن نستكمل معك اليوم شيخ عصام أهلا بك الحديث عن مصادر المعرفة في الكون المعمور تفضل شيخنا الله أنا أقول أن الإحساس ما زال بقضية العلوم الكونية وأنها علوم شرعية وينبغي أن تأخذ حظها من العناية ما زال ضامرا في حسي وضع التخطيط الاستراتيجي للتنمية في بلادنا العربية والإسلامية وبالتالي الآن انت انظر في وسائل الإعلام لما يقال والله هذا برنامج ديني أنا لماذا لا أخلل الدين أجعله متخللا لكل ما يقدم من, من فنون الإعلام من برامج نعم. كلها مستصحبة ومضمخة بعبير دي. الدين و... و... وعطره جميل. في الفن الذي يقدم فن الجمال المسموع ولا فن الجمال المرئي وغير ذلك فالإحساس به ما زال ضامرا الأمر الثاني أن على هذا خلل أيضا في التصور علاقة المسلم بالكون علاقة متعددة متشعبة الأرجاء العلاقة الأولى أن الكون مصدر معرفي وهذا بيناه لكن نذكر شواهد على هذا في القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد وفي أنفسكم أفلا تبصرون إذن هسع الآن إنت حينما تركب الطائرة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا يعني يمكن الإنسان ما يعني يدرك قيمة الدعاء سخر لنا هذا دون أن تتحدث عن ما هو المسخر المسخر قديما الإبل والدواب التي عرفها الناس من دلالة الإعجاز النبوي أنه ما قال سبحان الذي سخر لنا الإبل لنركب عليها سخر لنا هذا لنا هذا تفتح باب المعرفة لكل ما يبدعه ويخترعه العقل البشر استنطاقا لسنن الله في الوجود الله. الطائرة القطار السيارة بأنواعها الف... كل هذا مما سخره الله تعالى الله. لنا هذا ومما قد تأتي به مقبلات الأيام إذا لنا الصلة المعرفية بالكون الصلة الثانية مع الكون الصلة الروحية لأن الكون مسبح والمسلم مسبح فهذا رحم بين عالم المسبحات الله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الكون مسبح والمسلم مسبح وهذا رحم موصول بين عالم المسبحات فإذن لذلك الله تعالى أمر الجبال أن تؤوب يا جبال أوبي معه ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه أوبي رجعي ترجع في التسبيح والطير ترجع في التسبيح ليكون ذلك منسجما متناغما مع تسبيح داود <تصفيق> تكون يعني هذا الإحساس المتناغم النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> كان يخطب الجمعة على جذع نخلة فصنع له منبر من خشب صنعه نجار الرومي فانتقل إليه فسمع للجزع أنين كأنين الناقة التي فقدت ولدها حتى وضع يده عليه فسكن وهدأ والجذع حنا لذا وأن إذا في صلة روحية بين عالم المسبحات حينما يموت المسلم تبكي عليه السماء والأرض وحينما يموت الكافر لا تبكي عليه السماء والأرض هذا رحم الإنسان يفتقد رحمه الإمام علي يقول إذا مات المسلم بكى له موضعان موضع في السماء وموضعه في الأرض موضعه في الأرض موضع سجوده وصلاته لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبح لله موضعه في السماء مصعد عمله الطيب لكنها بالمقابل لا تبكي الله تعالى يقول عن فرعون وقومه كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين هناك بكاء تعطل وهنا بكاء تحدرت منه الدموع على المآقي الله. هذا دليل على الصلة الروحية إذا الكون ليس نبتا غريبا عنا فلذلك ينبغي أن نكون موصولين به ولذلك أنا نقول الأرحام أنواع هنالك رحم الإخوان ورحم الأصهار ورحم الأقارب ورحم الأوطان ورحم الأكوان ورحم الخلان ورحم أهل الأديان ورحم الإيمان فهذا رحم الأكوان رحم بين الأكوان المسبحة وبين المسلم المسبح كيف تتفاعل معها دكتورنا الكريم؟ طيب أنا سأتيك كيف نتفاعل بعدما أشير إلى جوانب الصلة بين المسلم وبين الكون جميل. الصلة المعرفية الصلة الروحية الصلة التسخيرية مم. أن هذا الكون فسكرة. مسخر وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الحضارة ما هي هي ثمرة تفاعل الإنسان مع الكون والحياة تفاعل الإنسان مع عالم المسخرات لينتج من هذا التسخير التعمير والتثمير إذا في تسخير وفي تعمير وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وفي تثمير ثمرة التسخير والتعمير التثمير انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه <تصفيق> فإذا تفاعل مع عالم المسخرات عالم المسخرات ليجعل الإنسان سيدا في الكون وليس سيد الكون سيد الكون هو الله عز وجل ولكن كل هذا الكون مسخر لخدمة الإنسان ومذلل له فهذا هذه صيلة التسخير جعل الشمس ضياءا والقمر نورا كل هذا الليل سبات النهار معاش كل هذا مسخر الماء الثجاج المعصرات العذب الفرات والملح الأجاج كل هذا مسخر للإنسان هذا تفجر, تفجر طاقات الإنسان للبحث عن, للبحث عن الحقيقة ولي... يبحث عن أفضل وضع لرخاء الإنسان لتسخير الصلة الرابعة هي صلة المحبة بيننا وبين الكون حب لذلك قال عليه الصلاة والسلام أحد جبل نحبه ويحبنا هذا الجبل يحبنا ونحبه و الله تعالى أقسم والطور وكتاب المصطور في رق منشور والبيت المعمور أقسم الله تعالى بالطور الذي هو سيد الجبال كما أقسم بالقرآن الذي هو سيد الكتب وأقسم بالبيت المعمور الذي هو سيد البيوت سواء كان البيت المعمور الذي في السماء تعمره الملائكة أو البيت المعمور الذي في الأرض المسجد الحرام وكلاهما معمور ذلك معمور بالملائكة الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون وهذا معمور بالطائفين والعاكفين والركع السجود جبل الطور لما قال الله تعالى للجبال إني نازل على جبل منكم اشرأبت الجبال كلها وشمخت إلا جبل الطور فإنه تواضع وقال أرضى بما قسم الله لي فكان أهلا لتجلي الله عليه وهو الذي كلم الله تعالى فيه موسى التكليم فهو سيد الجبال في الدنيا والآخرة إذا هذا الجبل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد يقول جبل نحبه ويحبنا وقال إني لأعرف لا حجرا يسلم عليه وحديث جزع النخلة الصحابة سمعوا بكاء هذا الجزع لما النبي صلى الله عليه وسلم فارقه وارتقى من بر الخشب سمع الصحابة بكاءه وضمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنايا صدره وقال لو لم أضمه لظل يبكي ويسمع الناس بكاءه إلى يوم القيامة هذه المحبة هذا الإلف بيننا وبين بين مكونات الحياة رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني ذكرت إلفا وعيشا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكاء ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني أتراها بالبكاء مولعة أم سقاها البين ما جرعني هذا الإلف هذه المحبة موصولة أيضا بين المسلم وبين مكونات الحياة وهنالك صلة أخرى يمكن أن نعرض إليها نستكملها إن شاء الله بعد أن بدأنا في صلة الإنسان أو, أو الإنسان او الكائنات بالكون وعالم التسخيريات كما أسمعها فضيلة فضيلة الشيخ نواصل معكم بعد الفاصل أبقوا معنا <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام. لنواصل مع شيخنا الجليل الشيخ عصام البشير الحديث عن علاقة المسلم بالكون كأحد معالم وملامح الوسطية شيخنا الفاضل نحن عندما نتحدث عن علاقة المسلم بالكون تتبادر لنا الكثير من الصور ويظن الإنسان في أحيان أن دائرة علاقاته تحكمها فقط علاقاته البشرية أو الكائنات الإنسية تحديدا أو حتى البهائم والحيوانات وينسى هذا الكون الفسيح الذي يمكن أن يحدث فيه تسخيرا ويحدث فيه حراكا يمكن أن يضيف فيه لرصيده ولرخائه ول... يعني لحياته وتنميته نريد أن نتواصل أكثر ونعمق أكثر هذا المفهوم من خلال طرحكم أضيف إلى الم... الجوانب الأخرى في صلة الإنسان بالكون تحدثنا عن الصلة المعرفية والصلة التسخيرية والصلة الروحية وصلة الحب هناك صلة أخرى خامسة هي صلة الجمال والجمال للأسف هذا المفهوم الذي يعني انحسر مدلوله وانحط مقامه لأن الناس إذا ذكر الجمال انصرف الذهن عن الحسيات والملذات والشهوات وكأنه مباء يتعفف الإنسان عن ذكرها لكن الكون كله لوحة تدل على بديع صنع الصانع لذلك الزمخشري كان يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول القرآن الكريم يشير إلى ضرورة التذوق والإحساس بالقيم الجمالية في الخلق ولا يكتفي فقط بما ينتفع به الإنسان ماديا من هذا الكون إنما يضم إلى ذلك ضميمة أخرى تسمى التذوق والإحساس بالقيم الجمالية المدعى في الخلق نقرأ قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون هذا ما ينتفع به ماديا ثم أشار إلى الشطر الآخر ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والخيل والبغال والحميرة لتركبوها هذا ما ينتفع به ماديا وزينة هذا الاستمتاع بالقيمة الجمالية المودعة في هذا الخلق يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سؤاتكم هذا مقصد الستر وريشة هذا مقصد التجمل ولباس التقوى ذلك خير في البحر أشار إلى الحلية التي يتزين بها الإنسان استخرجوا منه حلية تلبسونها القرآن أشار إلى جمال الإنسان وصوركم فأحسن صوركم أشار إلى جمال الحيوان ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أشار إلى جمال النبات وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذا جمال النبات وجمال الأرض انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه هذا إشارة أيضا إلى هذا الجمال أشار إلى جمال السماء. إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب. وجعل التزيين قبل الحديث عن وظيفة عن وظيفتها وكونها رجوما للشياطين. حدثنا عن جمال الأرض النبات الإنسان الحيوان جمال الخلق كله. ثم ربط الجمال بالقيم. فحدثنا عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل بمعنى أن الجمال ليس في الصورة الحسية. إنما أيضا في المعنويات. حتى في المعنوية ولذلك أمر بالصبر الجميل قال علماؤنا الصبر الجميل صبر بغير شكوى والصفح الجميل صفح بلا عتاب والهجر الجميل هجر بلا أذى والصراح الجميل هو صراح, صراح بالمعروف إن الله جميل يحب الجمال إن العبد إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أمن الكبر هو قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم ولذلك ال ال هذه القيم الجمالية مهمة عشان تربي في الإنسان الإحساس بقيمة الجمال شوف القرآن استعمل مصطلح الجمال استعمل مصطلح الزينة قل من حرم زينة الله زينة نسبها إليه كبيت الله وناقة الله إضافة تشريف وتعظيم وتبجيل كلما من حرم زينة الله استفهام استنكار التي أخرى لعباده والطيبات من الرزق والطيبات أيضا من معاني الجمال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خذوا زينتكم عند كل مسجد يخرج الإنسان إلى أداء الصلاة في المسجد فيتجمل يلبس الطيب من ثيابه ويتعطر لأنه يقف بين يدي ربه خاشعا متبتلا كل هذه المعاني معاني الزينة معاني الجمال معاني الطيبات الدعا إلى النظر قال انظروا نعم أمرنا في بالسير في الأرض التأمل. بالنظر بالتأمل مم. وجعل هذه آيات لأولي الألباب لقوم يتفكرون لقوم يتقون لقوم يعقلون هذا التعقل والتفكر في كل في ملكة السماوات والأرض ليترقى الإنسان في مراتب, علم، مراتب العلم كل ذلك مما يتصل بصلة المسلم أيضا بالكون فإذا الكون حينما نتحدث عنه لا نتحدث عنه من زاوية واحدة وإنما نتحدث عنه من هذه الزوايا الخمسة زاوية المعرفة زاوية التسخير زاوية الروحية زاوية المحبة زاوية الجمال وهذا يعني أيضا الإحسان إلى هذا الكون والاستخدام الأمثل لموارده وحسن التوظيف له والتعرف على السنن التي أودعها الله الكون من خلال هذه السنن صعد الإنسان إلى القمر وإلى الكواكب وإلى المريخ وتعرف على هذه الكنوز المودعة في الكون استطاع الإنسان اليوم أن يختصر كثيرا من الأشياء أن يطوي بهذا العلم الزمان وأن يطوي المكان وأن يجعل العالم تتقارب خطاه كانت الثورة الصناعية الأولى تخفف العب البدني عن الإنسان ثم جاءت الثورة الصناعية لتخفف العب الذهني عن الإنسان وثمرت الصلة بهذا الكون أتت بهذه الثورات الست ثورة الاتصال وثورة المعارف وثورة التكنولوجيا وثورة البيولوجيا وثورة الجينات كل هذه الثورات المتلاحقة إنما أتت كثمرة للتعرف على هذه النواميس التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الكون الطبيعي وفي هذا الكون البشري أين المسلمون من من كل هذا؟ المسلمون يعيشون على غيرهم وحتى النهضة في اليابان متى كانت بعد مصر وفي الكوريتين جاءت بعد الحرب العالمية ومع ذلك يقع التنافس في كل المخترع الذي نتنافس نحن في, في بيعه وفي سوق العرض والطلب لكن لا ننافس في صناعته ولا في تقنيته ولا في تقديمه للبشرية ولا في توجيهه بما يتناسب مع منظومتنا القيمية ولذلك أنا أرى أن هذه القضية المتعلقة بمصادر المعرفة ومساحة الـ الـ الكون من خلال الرؤية القرآنية للخالق عز وجل وللإنسان وللكون وللحياة وظيفة عمران الأرض هذه الوظيفة لأن المسلمين إحساسهم دائما بالدنيا ولعل التصوف بالق حينما أكثر الحديث عن التزهد في الدنيا وأن الدنيا جاءت لتعبر لا لتعمر وأنها جاءت لتهدم لا لتبنى واللهم و... أحيني مسكيناً وأحسرني في زمرة المساكين فهم من هذا أن المسلم ينقطع عن علوم الكون وعلوم الوحي وعن علوم الدنيا مع أن الله تعالى لم يذكر ذم الدنيا إلا في أحد اعتبارين أو في الاعتبارين معاً إذا ألهت عن ذكر الله أو إذا توصل الإنسان إليها بالحرام الممنوع دون الحلال المشروع لكن ما هذه الدنيا هي هذه البسيطة التي نمشي فيها ونأكل من رزق الله تعالى ونتأمل بديع صنعه وعجائب قدرته هذه هي الدنيا ولذلك يرتبط فيها صلاح الدنيا بصلاح الآخرة مفهوم أحيني مسكينا على ضعف الحديث المقصود بالمسكن التواضع وليس الفقر وليس ذل الحاجة نعم. وأن يصبح صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر وقرن استعادته من الفقر بالكفر إذا الأمة مفروض أن تأخذ بأسباب الحياة المادية والمعنوية معا لتقيم نهضة متكاملة وتحقق ببدأ التساكن الحضاري وليس قياما على المنح المادي الذي لا يستصحب القيم الروحية والصلة بالكون تحقق التوازن في بناء الإنسان إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي قبضة الطين تعبير عن حوائيه المادية ونفخة الروح تعبير عن قيمه العلوية التي يسمو بها إلى الملائكة وبالتالي هذا التوازن بين عالم الطين وبين أشواق الروح ونوازع الروح تقتضي منا كذلك أن, أن, أن نناغم بين علوم الكون وعلوم الوحي وبهذا تتهيأ الأمة إلى نهضة معرفية صحيحة تجعل كل هذه المعارف طاعة لله وعبادة لله ونماء لخير الإنسان ورفاهه إذن هي دعوة منكم إلى أن لا تكون الأمة عالة على غيرها إنما أن تكون شاهدة حاضرة في واقع اليوم نواصل إن شاء الله هذه الحلقات في معالم الوسطية كل الشكر والتقدير إلى شيخنا الفاضل دكتور عصام البشير نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته